السن الله إليك وبارك فيك ونفعنا الله بما قلتم ووفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول إذا دخل شخص المسجد وكان هناك متسعا لوقت الإقامة هل يصلي تحية المسجد ثم ركعتي الفجر إذا دخل وقت صلاة الفجر يصلي ركعتي الفجر وتحية المسجد إذا دخل الإنسان وصلى راتبة أو دخل والصلاة قائمة و و وصلى الصلاة القائمة أجزاته عن تحية المسجد لأن المراد بتحية المسجد ألا يجلس في المسجد قبل أن يصلي فإذا صلى راتبة أو صلى فريضة فقد حصل صلاة قبل الجلوس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سؤاله الآخر يقول هل الموجود من أسماء الله لأن بعض الناس يسمون بعبد الموجود ليس من أسماء الله الموجود ليس من أسمائه تبارك وتعالى الموجود ولم يرد له ذكر في الكتاب والسنة وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لكن يخبر عن الله به وباب الإخبار واسع يخبر عن الله بأنه موجود سبحانه وتعالى لكن ليس هذا من أسمائه عز وجل نعم إذا ذكرت أذكار الصباح إذا ذكرت أذكار الصباح بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو أكثر أو إذا ذكر أذكار الصباح بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو أكثر لإشتغاله مثلا بسماع درس أو تدريس أو غير ذلك هل يجزئني ذلك إذا لم يتمكن المسلم من الاتيان باذكار الصباح في وقتها وهو من طلوع الصبح الى قبل طلوع الشمس اذا لم يتمكن من الاتيان بها في وقتها فله ان ياتي بها ولو اذا طلعت الشمس وكذلك اذكار المساء يحاول ويجتهد ياتي بها في وقتها فاذا لم يتمكن لامر عارض ياتي بها ولو بعد الوقت بعد طلوع الشمس نعم هذا السهل يقول ما صحت ما قيل أن ما قيل إن العبد يغلب الخوف في صحته ويغلب جانب الرجاء في مرضه هذا ذكر بعض بعض أهل العلم وهذا يرجع إلى أحوال, أحوال الناس إلى أحوال الناس و و و والأمران يطلبان معا يعني ليس المراد بالتغليب أن يكون عنده الرجاء دون الخوف ولكن إذا, إذا وجد نفسه في, في, في ميلا للعصيان يغلب الخوف حتى يعتدل مع الرجاء الذي عنده حتى يعتدل مع الرجاء الذي عنده فليس المراد بالتغليب أن يهمل الآخر وإنما المراد بالتغليب حتى يحصل التوازن بين الأمرين هذه فائدة مدارج السالكين علي القيم.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 حتى أمكنها الرقي من البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرد عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو جزاء ولا شكورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها فهكذا الأعمال والأعمال عند الله والغافل في والغافل في غفلة من هذا من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس من نحاس الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان. ينبه ابن قيم رحمه الله في هذا الكلام إلى أهمية التوحيد ومكانة والصدق مع الله. فيقول هذه المرأة البغي لما نزلت إلى البئر قام فيها من الصدق. ولم يكن هناك اناس لو كان في ناس لتعاونوا معها في جلب الماء فلم يكن هناك اناس ترائيهم بهذا العمل وإنما قامت بهذا العمل رحمة بهذا الحيوان وتواضعت وحملت الخف الذي فيه الماء بفيها وعرضت نفسها للمخاطرة وقدمت لهذا الكلب الذي من عادة الناس طرده وضربه وإيذائه فقدمت له الماء حتى شرب وزال عنه عطشه وهي لا ترجو بذلك جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله فشكر الله عز وجل لها عملها هذا وغفر لها وهذا يبين لنا ما شار إليه من القيم وهو أن التوحيد والصدق مع الله عز وجل يحرق الذنوب يحرق الذنوب والتوحيد من فضائله مغفره الذنوب، ولهذا للمصنف رحمه الله باب في كتابه التوحيد قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي تكثيره للذنوب والسنة فيها من الدلائل الكثيرة على أن من فضائل التوحيد العظيمه أنه يكفر ذنوب صاحبيه وأورد هناك رحمه الله حديث النبي.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 وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم له تعليق جميل وعظيم في بيان مكانه التوحيد من خلال دلالة هذا الحديث وأنه مكثر للذنوب وله عبارة شبيهه بعبارة ابن القيم التي سمعناها الآن هذا السال يقول أليس أن الله إذا حب عبدا ابتلاه كيف نوفق بينه وبين هذا الحديث حديث جبريل يوضع له القبول في الأرض لا تنافي بين الأمرين لا تنافي بين كون الله سبحانه وتعالى يطرح القبول لعبده في الأرض ويكون مبتلى بمرض أو بفقر أو بشيء من هذه الأمور التي يرفع بها سبحانه وتعالى درجاته وليس من شأن من أحبه الله عز وجل الا يبتلى بل إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليها السخط والمؤمن الصادق مع الله عز وجل ابتناء الله له لا يزيده إلا رفعة و وتكفيرا لسيئاته ودنوبه فلا تعارض بين الأمرين بين كون الله عز وجل يحب العبد وكونه يبتليه تمحيصا له ورفعة لدرجاته فهذا من محبته له سبحانه وتعالى نعم هذا يسأل يقول هل تعتبر المساجد التي حول الحرم من الحرم بمعنى فيها أجر صلاة ألف صلاة الصلاة التي بألف صلاة هي في المسجد النبوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا وزيادة لا حكم المزيد يعني المسجد كلما اتسع بناؤه يشمل هذا الحديث ليس خاصا قوله مسجدي هذا المسجد الذي كان في في, في زمانه وإنما الزيادة لا حكم المزيد فالمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة أما المساجد الأخرى فالصلاة فيها بخمس وعشرين صلاة كما جاء ذلك في حديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام السلام عليكم هذا السائل يقول السبحة تذكرني دائما بذكر الله فالحملها معي فيه شيء عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح قد جاء في الحديث قال أظنه أنس قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعقد التسبيح بيمينه وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الخرز موجود والخيوط موجودة والسبحة كانت موجودة ومعروفة عند الهنادك وغيرهم من قديم الزمان معروفة السبحه ولم يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولا استعملها أحد من أصحابه وهم أشد الناس حرصا على ذكر الله تبارك وتعالى فعليك بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه أصحابه وعود نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى بدون أن تستعمل هذه الآلة ومما قاله العلماء أن حمل الإنسان لهذه السبحة قد يجلب له رياء لم يكن يقصده قد يجلب له رياء لم يكن يقصده لأنه بحمله للسبحة وتحريكها في يده وخاصة إذا اعتاد تحريك السبحة في يده فقد ي... لألفه لتحريك بيده يحركها وهو لا يسبح وهو غافل و... وترى بعضهم يحركها ويتحدث مع شخص بجواره يحرك السبحة ويتحدث مع شخص بجواره ماذا فعلت وأين تذهب وكذا والسبحة تتحرك في يده لأن أصبعه اعتاد عليها فهذا قد يفتح له باب رياء لا يقصده هو أو لا يطلبه بحيث أن أنه يظن فيه أنه يسبح وهو غافل بينما التسبيح بدونها قد يكون الإنسان كثير التسبيح كثير الذكر وذكره وتسبيحه بين الله عز بينه وبين الله ولا يشعر به أحد حتى مما قاله العلماء في خفاء الذكر مع تحريك اللسان به ما قالوه في لا إله إلا الله قال العلماء قديما إن الذكر بلا إله إلا الله يمتاز عن بقية الأذكار أنك تستطيع أن تحرك لسانك بهذه الكلمة وقتا طويلا ولا تتحرك شفتك فلا يشعر بك أحد يعني تقولها مئات المرات ولا يشعر بك أحد لسانك لا يتحرك شفتك لا تتحرك بينما بقية الأذكار لابد أن تتحرك الشفة مثل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لابد أما لا إله إلا الله تبقى الشفة على ما هي عليه واللسان يتحرك ولا يشعر بالإنسان أحد فعلى كل حال السبحة لم تكن معروفة في هدية عليه الصلاة والسلام ولا ولا في هدي أصحابه والخير كل الخير في في لزوم هدية والابتداء بسنة واتباع نهجه عليه الصلاة والسلام الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد